Ya yeah, kata-kata إِذَا تَوَلَّى رَبُّكَ فَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا اتَّخَذَ الْعَرَبُ أَصْنامًا مِن دُونِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ to